إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينة فأنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى.